بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم صلّى الله <تصفيق> على آله وسلّم الله عباده أخذنا في درسنا السابق اسمي الملك والمريخ ولم نستكمل الدرس الآن بإذن الله عز وجل ننخص ما تقدم ثم بإذن الله عز وجل نستكمل ما لم يعني يشرح قلنا بأنه ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع وكذلك الملك ورد في موضع واحد وهذا من الإسمان الملك المليك دالاني على أن الله عز وجل على أنه سبحانه ذو الملك، يعني المالك في جميع الأشياء الذي يتصرف فيها, فيها إلى ممانعة ولا مدافعة لا أحد يمنع تصرف الله عز وجل ولا أحد يدفع تصرفه سبحانه وتعالى والملك يرجع إلى أمور ثلاثة قلنا ثبوت صفات الملك لله عز وجل صفات يعني التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والأكمة الواسعة كمال التصرف كمال الراف إلى آخرين والثاني أن جميع الخلق ممالكه وعابده جميع الخلق مماليك أي مملوكون أي الله عز وجل مالكون وهم عبيد له هم عبيد مفتقرون إليه مضطرون إليه لا يستغنون عنه قرفة عين ولا أقل من ذلك وليس أحد يخرج عن ملكه تبارك وتعالى ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمدائه، يعني الكل فقير إليه سبحانه وتعالى، المخلوقات كلها ما يعني فقير على الله، الملائكة، الجن، الإنس، الجماد، النبات، هذا كله لا يستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. يعني استقر له السلام من العيوب والنقائص لأنه الرب العلي العظيم سبحانه وتعالى الثالث أن له التدبيرات النافذة يقضي في ملكه بما يشاء الله عز وجل يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا راد لقضائه ولا معقبة لحكمه والله يحكم لا معقبة لحكمه الله عز وجل له الحكم في ملكه تقديرا وشرعا وجزاء ما ما هي هذه الأمور له الحكم في ملكه تقديرا وشرعا وجزاء يعني له الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد الإعداد إحياء إماتة له الأحكام الشرعية ما هي الأحكام الشرعية أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب يشرع يعني يشرع الشرائع وأمرهم سبحانه وتعالى أن يمشوا يعني أن يعملوا بمقتضى أحكامه وأن يكون ذلك في العقائد في الأخلاق في أقوالهم في أفعالهم في ظاهرهم وباطنهم الأحكام الشرعية بينا الله عز وجل وأمرهم أن يسلكوها وأن يمشوا على حكمه عز وجل الأحكام الجزائية ما هي الأحكام الجزائية؟ يعني أنه يثيب الطائعين ويعاقب العصاه كذلك قلنا من معاني ملكه عز وجل أنه أنزل الكتب وارسل الرسل ويعني وارشد الضالين أقام الحجة والمعذرة على المعاندين المكاثرين إلى آخرين يقول ابن القيم رحمه الله إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا هذه يعني مجموعة أمور يبين ابن القيم رحمه الله أن حقيقة الملك إنما تتم بهذه الأمور يعني إنسان عنده ملك لكن لا يستطيع أن يعطي لا يستطيع أن يمنع لا يستطيع أن يكرم هذا نقص لكن الله عز وجل يعني يجب أن نعلم أن حقيقة ملك الله تبارك وتعالى هذه تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتورية والعزل يعزل هذا ويولي ويولي هذا سبحانه وتعالى ينزع الملك ممن يشاء وكذلك يعني يعطي الملك وينزع الملك يعطي الملك وينزع الملك سبحانه وتعالى يعني كما يشاء تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ممكن بعض الناس يقول ايش الكلام هذا يعني طيب كيف الكلام هذا؟ وإنما الحقيقة أن الله عز وجل هو الملك وهو الملك وهو مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء لكن قد تكون له حكمة إيه أن فلان مثلا يحكم مدة كذا وكذا وأن فلان لو كان ظالما يحكم وفلان العادل قد يحكم سنوات ثم قد يقتل كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه السلام وضعت له اليهودية السم فيه في الشهر نعم في الذراع وكانت تعلم أنه يحب الذراع وضعت له السم في ذلك فهذه الأمار بيد الله عز وجل لكن هنا إخواني يعني أن الله جل هو المتفرد في هذا الأمر يؤتي الملكة من يشاء وينزع الملكة بمن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء كذلك أمور الأرزاق تجد الإنسان ما عنده يعني سبحان الله لا عنده يعني الحرفة ولا عنده ذاك النشاط ولا عنده تلك الشهادة ولا عنده ذلك الذكاء ولكن الله عز وجل يرزقه حاصل ما حاصل حتى أن بعضهم يعني يضربون أمثلة طبعا لأهلنا لا نقر يعني مفردات البيع هذه لكن قالوا كان يعني جماعة في بعض المحال التجاريه والمعارض وكان فيها شيء من يعني كما يقال مزاد العلني اجى شخص ما عارف القضيه هؤلاء يقولون يعني مثلا 30 هذا قهز على طول ل 50 فكر من 30 50 يعني دينار ولا واذا ب 30 50 مليون فعلى التجار قال يا شيخ انت خربت علينا وكذا خذ لك العشرة هدول خذ لك العشرة هدول بس خلاص يعني يعني انسحب انت لا تخرب ها خ... لا تخرب علينا هو مش عارف ايش الطبخه يعني طبخه كلها ما هو عارف اي شيء يعني سمع بيقولوا 30 قال لك 50 ايش 50 هذا يعني خاف الجماعة وكذا هل الارزاق على رب العالمين سبحانه وتعالى وكذلك يعني اي امر من الامور ليس فيه حول ولا فيه طور ولا فيه عن بقوتي ولا فيه بذكائي ولا بمعرفتي حصل معي ولا حصل معك هذه الأمور هذا كله بتوفيق رب العالمين هذا كله يعني من الله هذا هذا معنى من معاني الملك الملك والملك أنا متصرف في ملكه بما يشاء كيف يشاء لكن كله بالحكمة وكله بالعدل سبحانه وتعالى بالعلم قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كما قلنا في الحديث إن حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه. نعم تعرفون القصة هذه اللي هي يعني إنه نعيم النبي عليه السلام كانت لا تسبق ولا كانت تسبق فوشق ذلك على أصحاب النبي عليه السلام حينما جاء عربي على قعود وسبق ناقة النبي عليه السلام تأثروا حزنا فالنبي عليه السلام يقاعد قاعدة عظيمة ويقص الأصل عظيما من رب العالمين قال مواسيا ومعزيا ويعني واعذا وموجها ومرشدا قاعدة لا تتعلق بالإبر ولا بالدواب ولا بالمواشي تتعلق بالأمم تتعلق بالحكومات تتعلق بأمور كثيرة كثيرة قواعد سنة من من السنن التي جاء الله في فيها قال إن حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه ما في شيء برتفع لازم إيه يجب أن يوضع ما في مجال وهذه ناقتي ترون أنها سبقت ودائما تسبق الآن جاء الدور إيه أن تسبق هذا على البهائم والدواب اللي مالها يعني بهائم ودواب إيه فأكذلك القضية تمضي على الإنسان وتمضي على الجبال كما في بعض النصوص لو كما في بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لدك الباقي لو بغى جبل على جبل لدك الباقي فهذه سنة جعلها الله عز وجل يعني في ملكه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تخرج له في النهار وتولج النهارة في ليلة شرحنا وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن من شأنه أن يغفر ذنبا وأن يكشف كربا وأن يجيب داعيا وأن يرفع قوما وأن يضع آخرين سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هنا يقول يعني المصنف رحمه الله يسترسل في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يعني من الأشياء تقلناها ويستكمل يقول داول أيام بين الناس ويرفع أقوام ووضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر يعني الله أواجل هو مقدر الأمور لكن يا إخواني هذا لي تقع في المعاصي والذنوب وتستعجل قتل فلان تستعجل بالدماء هذه أمور مقدرة قبل إيه؟ قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام لا تتحمل أوزار إيه؟ يعني الله عزيز الذي قضى والذي يكون هو الكائن لكن لا يكون من هذا الأمر من خلالك أنت اللي هو إجرام أو سفك دماء أو يعني اقتراف المعاصي أو ظلم العباد حيالا بالله عز وجل فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجر به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو أو نفذ فيه حكمه نقول ونفذ فيه على اساس يعني نفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده رب العالمين عالم الإنس عالم الملائكة عالم الجن عالم الشياطين عالم الجماد عالم النبات عالم البحار سبحانه وتعالى كل ممالك والله عز وجل الذي تفرد في التصرف في هذه الممالك وفي هذا الملك تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض المتفرد بهذا الأمر لا أحد ينازع الله في ملكه عز وجل ولا يعارضه معارض وتصرفه عز وجل في ال في المملكة أو عبارة عن تعبير تصرف المملكة يعني في ملكه سبحانه وتعالى يدور بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة يعني لا ما يقضي والله خلط عشواء مثل بعض الأغبياء يقولون الله يارب الله الله يعطي ال الحلاوة الذي ليس له أصنام لمن أصنام لمن لا أسنن له هذا يعني حقيقة هذا كفر يعني أن الله عز وجل عياذا بالله لا يحسن العطاء كلام هذا كفر ينفي الحكمة عن رب العالمين وهذا كلام يخرج القائل عن ملة الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى فتصرفه في يعني ملك دار بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليلاً ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. يعني إذا كان يعني هو الملك المتفرد بالملك. والمليك المتفرد بذلك مالك الملك المتفرد في ملكه ومملكته سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه لا شريك له يعني كونه لا شريك له في ملكه فينبغي أن لا نشرك معه شيئا في العودية فهذا يدل على وجوب إفراده وحده بالعبادة أن نفرده بالعبادة ذلكم الله ربكم له الملك إذن متفرد الملك ما هي نتيجه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة إلا هو فأنا تصرف كيف تعبدون معه غيره أين ذهب بعقولكم وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق تقدس الله عز وجل الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم كما تفرد هو في ملكه والملك له دون سواه الملك فينبغي أن تكون له يعني أن نفرده بالعبودية وأن عبادة من سواه مما لا يملك نفسه ضر ولا نفع ولا حياة ولا موت ولا نشور أضل الضلال وأبطل الباطل يعني هذا الذي يشرك مع الله إلى آخر وقع في أضل الضلال وأبطل الباطل لماذا؟ لأنه يعبد ما لا يملكه يعني هو هذا المعبود لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك بغيره؟ هذا يعبد البقرة يأتي كما قلنا هذا البروفيسور عند البقرة وينحن لها وأنت تعلم أنه هذه البقرة ضعيفة وتبول تغوط وتمرض وتندبح أليس كذلك؟ وبعض المعارك والإشكالات التي كانت تحصل بين المسلمين وبين عباد البقر يعني ممكن واحد يكون يعني دبح البقرة من غير قصد مثلا أو شيء فذاك يعد أنه كيف أنه اندبح الإله طيب أليس لك عبرة في هذا؟ يعني الذي لا يستطيع أن يضرع وضرع عن نفسه كيف؟ يدرأ الضرر عن غيره يعني الحقيقة أخواني يعني الإنسان مجمول ومخطور على حب النفع لنفسه وعدى وكره كراية الضرر لنفسه يحب مصلحة نفسه ومنفعتها يحب مصلحة نفسه ومنفعتها ويكره الضرر لها ويسعى إلى المنفعة والمصلحة فكيف إذا كان هذا المعبود يعني من من الخلق لا أستطيع أن يدرع عن نفسه الضرر فكيف يدفع عنك الضرر وأنت معرض لأشد الضرر ولأشد الخطر أشد أنواع الخطر يعني أنت معرض لها فكيف تلجأ إلى هذا المخلوق وهو عاجز عن نفسه فضلا عن أن ينفع غيره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون انظروا إلى يعني الحجة حجة رب العالمين على خلقه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا طالما الآسط يعني أن يخلق انتهى فهو يعني يعبد ولا يعبد وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا العاجز عن هذه الأمور حقيقة لا ينبغي أن يعبد وقال تعالى يولج الليل في النهار ويرج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل ذلك يجري لوقت معلوم يرجى إلى في النهار يرجى النهار في الليل وكما قال الله سلام أين الليل إذا ذهب النهار وكذلك نقول يعني سواء هذا ولا هذا أين الليل إذا ذهب النهار أين النهار إذا ذهب للليل أين يذهب أين يذهب معجزة ف... فالله عز وجل انظرك سخر الشمس والقمر من أين تخرج الشمس وأين تغيب سبحانه وتعالى تفصيلات متعلقة بالقمر ومنازل القمر الذي لا يستطيع أن يخلق هذه الأمور هو إيه؟ إنسان ضعيف قاصر كريم عاجز كيف تجعله في مرتبة من سخر الشمس ومن سخر القمر ومن يملك الموت ومن يملك الحياة ومن يملك النشور ومن لا يملك كيف تسوي هذا بهذا كيف تسوي أفمن يخلق كمن لا يخلق لذلك كانت جريمتهم أيام القيامة إذ نسويكم برب العالمين هذه أعظم جريمة يسوون الأنداد برب العالمين سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم تعريف إذا أردتم أن تتعرفوا من هو الرب فإنه هو الذي يولج الليل في النهار ويرج النهار في الليل سخر الشمس والقمر هذا يجري لوقت معلوم ذلكم الله وربكم الذي رباكم بالنعم رباك هذه التربية في ليل ونهار وإلا لو كان النهار صرمدا أو الليل صرمدا إلى يوم القيامة كيف تستقر الأمور الناس يمشون في مناكب الأرض في النهار وفي الليل يا الليل لهم سكن يحتاج إلى طمأنينة وراحة فيشعر إيه بالطمأنينة بعض الناس قد يكون عنده بالعكس مثل دوام بالليل وعمل بالنهار لكن انظر الآن يعني لو الأمور انقلبت يلا نصنع لك تصنيع بالنهار أغلق النوافذ وعتم ومش عارف إيش يعني مثل بعض الناس اللي بيصير تفقيس البيض أو بعض الأمور متعلقة بالدجاج يعني إيه فهذا التصنيع ليس كالطبيعي ليس كذلك تشعر إنك إيش بالنهاار تناسب مع وضع النها تذهب تمشي في مناكب الأرض بالليل تشعر إيه إنك بحاجة إلى السكن والسكنة والطمأنينة تذهب يعني تشعر إيش أنت بال بالمتعة لو دام الإنسان سبحان الله زاد نومه إطلاقي يصيب الياس يصيب الإحباط يصيب القهر يقول لك يا جماعة دلون على طريقه أخرس من الحياة إيش هي القضية وقته ما توزع إيه كل مثلا إيش وقت وانبنو ما عنده عمل وهو ربما هو يكون مستغني عن العمل بسبب الثراء لكن ما أشغل نفسه يشعر إيه؟ يشعر بالملل إيه؟ بالضبط يعني فهذه حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى هذا هذا ذلكم الله ربكم إيش يعني معنى هنا ذلكم الله ربكم والله سبحانه وتعالى الذي يعني هو رب كل شيء ومريء كل شيء والتربيه قلنا نوعان التربيه الخاصة والتربيه العامة السماء تطير جعل السماء تطير الأرض تنبت والشمس والقمر وسخر كذا يعني هذه وظائف وظائف النجوم وهداك الحلق لمصالحها والتربيه الخاصة اللي هي ايه لأهل الإيمان شرح صدورهم قلوبهم للإيمان والتقوى رفعهم درجات نصرهم على من عداهم إذا تمسكوا يعني بمنهج الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من هذه الأمور التربية الخاصة والتربيه العامة فهنا يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم بعد أن ذكر يعني, يعني يورجي ليلة في النهار يورجي النهار يسخر سحر الشمس والقمر لأن الإنسان لا, لا يستغني عن تسخير الشمس ولا يستغني عن إيه؟ تسخير القمر لا يستغني عن ليل ولا يستغني عن النهار لا يستغني عن المعجزة في يورج ليلة في النهار ويرجي النهار في الليل ذلكم الله ربكم له الملك الملك التام الذي لا شيء إلا هو وهو في ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى له الملك هنا معنى الملك معنى الملك ذلكم الله ربكم له الملك الذي يملك هذا ويتفرد في ملكه ولا يملكه إلا هو والذين تدعون من دونه من الأصنام والأندات ما يملكون من قطمير القشرة اللي تعالى على رأس النواه ما ما يمتلكونها شوف القشرة اللي على رأس النواه هذه إيه ما يمتلكون هؤلاء الذين يعني تعبدونهم من من دون الله وتدعونهم وتطلبونهم لا يمتلكون هذه الأمور أليسوا من أهل المصالح؟ يعني كما يقال بعضنا ومصلح نفعي يعني تركض من المصلحة والمفعة ما هذا الغباء هذا ما يمتلك شيء وبالعادة الناس لا يصادقون الفقير يصادقون إيش الغني لا يصادقون الغبي الذكي مثلا يعني لا يصيئ إلا إذا أراد غبي معاه شوية شغلات ويدرحق عليه فيها أي نعم لكن ليس ليس له مصلحة في يعني حقيقة إقامة علاقة مع هذا الغبي أو مع هذا الفقير في موازين الناس أنا ما أتكلم من الناحية الشرعية إنك تعتزل الفقير لكن أنت تبحث عن مصلحتك في كل شيء إلا مصلحة الخلود في الجنة ودرع الخلود في في النار شد العذاب عذاب من من يشرك مع الله إلى آخر من يعبد غير الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ما يمتلكون ما ما يملكون موطن قطمير القش اللي تعرأس النوع فضلاً على أنه ينتلك لك خضروات وفواكه ويمت ويمت ويعطيك جنة ويمنعك من النار ويبس عنك الضر ويأتي لك بالنفع أين هذه العقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أصلاً إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم قد يقول قال طيب هذا يعبد رجل حي. فكيف تقول إن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وهنا جاءت التسكيت والإفهام ولو سمعوا مستجوب إن في بعض الأوثان وبعض الأصنام وبعض الأموات يعني هناك يعني هناك من يعبد أموتا هل تسمع أموات؟ لا تسمع أصناما تسمع ما تسمع أندادا يعبد يعني تماثيل صور يعبد صورة أو تماثيل أو يعبدون مخلوقات لا تسمع ولو سمع عفترض ما أن واحد يعبد شخصا على يعني حيا لكن لو سمع هل يستطيع أن يستجيب له أن يدفع عنه الضر أن يستجيب له النفع إنسان موجود الآن أصيب بمرض بمكة بيستغيث بإنسان بعمان هل يستطيع هذا بعمان أن يغيثه يغيثه من هذا؟ ما ما يستطيع أن يغيثه حتى لو كان بالجنب لا يستطيع أن يغيثه أحياناً تجد الزوجين في فراش واحد أحدهما في بساتين وغياحين وثمار ما شاء الله والثاني في آلام وأحزان أليس كذلك؟ جانب بعضهم البعض هذا رأس على رأس واحد في العذاب، واحد في يش، في النار. إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إني كفرت بما أشربتوني من قبل الشيطان. يقول وهؤلاء يكفرون بشرك من عبدهم، ولا ينبئك مثل خبير. لا يخبرك بعواقب الأمور وما عليها. وما, تص... وما تصير إليه مثل خبير بها يعني من؟ الله سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير لا يخبرك بعواقب الأمور وما وما آلاتها وما تصير إليه مثل خبير بها خبير بها من هو الخبير بها؟ ما هذه؟ ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى وقال تعالى لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع المستجيب عن هؤلاء عندهم الاختراعات والتقنيات والاكتشافات وكذا إلى آخره والإمكانيات عندها الغباء يعني عباد غير الله سمعتم أمس القصة هذه اللي هي تقبيل عباد الفرج وتقبيل الفرج يعني قصة مثل الحياة إيه عياذ بالله في بلد من البلاد في مكان جميل وما شاء الله ويعني يبدو يعني هناك الثمار والأشجار وكذا وضخامة البنيان وجمال البنيان وبهاء ال يعني الإعمار الموجود وكذا والالتفنن والافتنان يعني في في كما يقال في الديكورات وكذا والمكان شاسع واسع جماعة كانوا كانوا مسافرين يعني يبدون من بلادنا من هنا إلى تلك البلاد رأوا يعني أعداد تدخل في في مكان وكما قال دوره ماشي يعني فدفعهم الفضول إلى إلى ال إلى المتابعة تعال تعال نشوف الله نقف مع هؤلاء وندخل مع الداخلين إذا كان يعني على سبيل المثال في توزيع معين. إحنا نأخد إذا أرادوا منا شيء من ما في مشكلة تجار آه ذهبوا ظلهم لهم يدخلون وهم يستمتعون بالمناظر وما شاء الله وكذا حتى جاء وإذا برجل كبير في السن يخرج فرجة كل واحد يأتي يقبل هذا الفرج قبل هذا الفرج هذه عين يعني لا يعني خيال واقع واقع أباد أفرج يعني كيف أين ذرة أين أن تصرفين العقول هذه إيش الجنون ما الجنون هل هذا بالفعل يعني إنسان الذي يحقا يتصرف هذا التصرف في ذرة واحدة من عقل في ذرة واحدة من عقل في ذرة واحدة من فهم تستغرب أحيانا قد يكون هذا الإنسان كما قلنا عنده اختراعات وعنده اكتشافات وعنده كذا وتحتديه يعني ألف موظف فوالله هو مستعان الذين زعمت من دونه هنا لا إسابة ولا تعبدون من دون الله ما لا يمكن لكم ضرب النفع والله هو السميع العليم ليس كمثله شيء وليس كسمه سم وليس كعلمه علم سبحانه وتعالى فتريد أن تدفع ضرًا أو تستجلب نفعًا والله هو السميع العليم الخالق الذي خلقك هو السميع العليم هل يعلم من خلق؟ هو الذي خلق لك الجهاز السمعي هو الذي خلق الجهاز السمعي هو اللي بسمع ما شرغبه وقال تعالى قُرِدْعُوا اللَّهِينَ زَعَمْتُمْ لُمْدُونَهِ من دونه، والأنداد أي من الأصناع والأنداد فلا يمليكون كشف الضر عنكم لا يمكن كشف الضر عنكم بالكلي ينكشف الضر أو يحول هذا الضر من مناس إلى آخر ولا تحويلة لا يملي أن يحول هذا الضر من من كرث إلى إلى غيره قال تعالى هذه هي استرسام بالآيات وكثرة آيات لكن يا أخواني حياة مافعة حياة, مافعة حياة جميلة حياة عظيمة حتى الإنسان حتى يترسخ التوحيد عنده وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هؤلاء ماذا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يمكن مثقال ذرة في السماوات والأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع لا على الحقيقة ذرة من تراب ولا ذرة من حبر ولا ذرة من طعام ولا ذرة لا يمكن يكون منها ولا ذرة من من ضر ولا ذرة من نفع لا يمكن في السماوات ولا في الأرض فكيف يكون إلها من كان كذلك لا يمكن مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما فيه من شرك يعني لا يملكون استقلالا ولا شركاء مع آخرين لا هم في شراكة مع رب العالمين لهم شيء ولا ذراء واحدة ولا استقلالا ولا استقلالا وما له منهم من ظهير يعني أي وليس لله في هذه الأندات من ظهير يستمر به ولا معين يستعان به في, في الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه سبحانه وتعالى ليس هنالك من يعين الله من يعينه فالله عز وجل غني عن العالمين قال تعالى قل اللهم لك الملك ذكرت هذه الآية ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذا لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. قل اللهم مالك المولك. تؤتِر من تشاء وتنزع له من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيتك الخير. إنك على كل شيء قدير. الذي لا يستطيع أن يفعل هذا لا يستحق أن يعبد ولا يجوز أن تصرف له إيه العبادة. فالله عز وجل العبادة حق للملك العظيم والخارق الجريب والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له. عز شأنه وعدم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره من أثار الإيمان أيها الأخوة بهذه الأسمين أن الملك الحقيقي لله عز وجل لا يشركه فيها أحد يا سبحانه وتعالى كل من ملك شيئا إنما هو بتمليك ممن؟ من الله مالك الملك وكل شيء من حولنا يشعرنا بأنه لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ ليس يعني كل شيء يشعرنا أن الملك لله عز وجل فهو الملك الحق وما عداه من الملوك والحكام إنما يعني لم يكونوا يمنكون أو يحكمون من قبل الله يعطي الملك بعد ما مات كذا بالوراثة أو بعد ما مات أو نصب أو اختير أو كذا إلى آخره ولكن الله سبحانه وتعالى ليس يعني هو الأول ليس قبله شيء في الملك في السمع في البصر في اسمائه وصفاته سبحانه وهو الآخر فليس بعده ليس بعده شيء تبارك وتعالى كذلك أيها الأخوة وأن هذا الذي يملك لابد أن يسلب ملكه آجلا أم آجلا أي إنسان يملك أي شيء لابد أن يسلب حتى الخلفاء الراشدين ما سلب ملكم؟ عمر بن حطاب رضي الله عنه ما قتل؟ قتل علي رضي الله عنه الأنبياء أثمان رضي الله عنه فلا ملك إلا فلا ملك إلي الله والكل عبيد في مملكته سبحانه وتعالى ولهذا كان عليه السلام ماذا يقول, يقول؟ يقول إذا أمسأ أمسينا وأمسى الملك لله وإذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله هذا معنى مهم جدا أن نستحضر هذا الكلام طيب إخواني كذلك اليقين بأنه الذي يعطي ويمنع طالب الملك كما قلنا الله رمّ لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله الأمر يرجع إلى الله فالملك كله الله عز وجل فهو الذي يعطي ويمنع نطلب الرزق بالحلال وامتنع عن الحرام فلماذا؟ لأن الرزق من رب العالمين فيجب أن نفرض الله بعبادة يعني نفرض الملك والملك مالك الملك والمتفرد في مملكته سبحانه وتعالى وملكه أن نفرض بالعبادة والتضرع والتوكل والعبادات كلها وجاء في الأثر أن ملكا قال أحد الصالحين ملك قال لواحد مصيح سلني حاجتك فأجابه هذا الرجل الصالح قال يعني أنا إذا سألتك إيه فقال هنا قال ما سألت الدنيا ممن يملكها وهو الله عز وجل فكيف أسألها ممن لا يملكها إيه قل أني سلني سلني حاجتك قال أنا الدنيا ما سألتها ممن يملكها وهو الله سجل فكيف أسألها ممن لا يملكها لكن طبعاً إحنا منقول يعني الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني من غير شطط من غير يعني غلو واعتدال أن الإنسان يعني إذا كان المراد الإغرار والغلو في طلب الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا دائماً الطالع والنازل في أي صغيرة وكل كبيرة ما في عنه غير هم الدنيا لا شك هذا مذمون لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخر حسنا وفي العالمنا فإذا حملناها على هذا المحمل جيد فيقول يعني في مثل هالمعاني أنا ما طلبت من يملكه وهو الله عز وجل يعني بس والله أطلب من ربي هذه الأمور وكون عندي إغراق وكون عندي مباركة في طلبها والأرزاق على الله وكذا كيف أنا يعني أطلبها؟ الله أعوذ مالك ومن أطلبها منك فكيف أطلبها منك وأنت إيه وأنت لا تملكها وقال أحد أحدهم يعني لأحد الصالحين وأحد من السلطين لأحد الصالحين ألك حاجة قال الصالح نعم قال له يعني الملك ما هي قال الصالح تطعمني إذا جعت قال الملك نعم أجل قال رجل الصالح تسقيني إذا ضمئت المرك اجل قال تحييني إذا مت قال ليس ذلك لي قال الصالح لما سألتني عن حاجة لا تعد لا تستطيع ان ان تقضيها تقول لك حاجة وانت يعني ما تستطيع تقضيها ليش تسألني اصلا ليش ليش انت تعرض لي طالب أنت لا تستطيع وقال الشاعر لا تخضع عنا لمخلوق على طمع لا تخضع عن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكافي والنون لا تخضع عن أو لا تذل نفسك لمخلوق وأنت يعني تطمع فيه فهذا وهن منك في الدين ضعف في دينك ضعف خلل في الإيمان استرزق الله أطلب الرزق من الله عز وجل مما في خزائنه هو مالك الملك الملك له عز وجل أطلب الرزق منه سبحانه وتعالى فإن رزقك بين الكاف والنوني إنما أمره إذا أرد شيئا أيقله كن فيكون بين الكاف والنوني لذلك يعني حينما تأتي مثل لبعض الناس وحتى لو كان يعني من بعض المحبين و، والله لو سمحت والله أريد منك كذا، ماشي إن شاء الله، طيب يعني الله اتصل علي مرة يعني ذكرني ممكن تغلق الجوالات، واتصال مرات ومش عارف وكذا يعني هذه كلها إذلال ويهان، فلماذا لا تسأل الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض ومالك الملك سبحانه وتعالى ورزقك بين الكافرين؟ بس إنما أمره إذا عرض شيئا يقوله كن فيكون في بدلا من أن تذل نفسك وتهينها ولا يعني واعلم أن يعني أنه يعني أن هذا الرزق أنك لن تنال إلا ما كتب الله عز وجل لك والله يعني إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى لك وهذه يعني ربما القصص تكون كثيرة. يعني سبحان الله ضعف مرة قال كان يعني في حافلة حجات قصة قديمة هذا وتعرفوا الآن يعني صار استراحات كثيرة ممكن يجلسوا شاي وقهوة ومشعر بس هذا في السابق ما في يعني هذه الأمور يعني كثرة الاستراحات بل كان تأثر من النادر يعني وهذا كان مع يعني بعمل الشاي وهذا الرجل يعني كان عنده مزاج في الشاي يعني ممكن كأس لو كان عنده قل لك أنا فمثلا أشتريها وكذا ولكن يعني كاد إن قال أنا أطلب, أطلب أطلب بعدين قال والله ما أريدني أطلب قال ما الأرزاق من الله والإنسان ما يذل نفسه يطلب من رب العالمين فسبحان الله جاء ذلك الشخص يعني بهذا ما عنه هذا الرجل مثلًا ما هو يعني الإنسان المشهور أو الإنسان اللي يعني إنه إنه يحترم أو لسنه لسنّه أو مثلًا لثرايه أو لتميز يعني لكن من عامة الناس ولكن هذا المعنى هذا خطر في باله في تلك في ذلك الوقت فجاء ذلك سبحان الله بكأس من الشاي وقدمه إيه قدمناه هذا الكأس نعم فا لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لا دركه رزقه كما يدركه أجله مع قولنا بوجوب المشي في مناكب الأرض لكن لو هذا تخلف عن القاعدة وما مشى في مناكب الأرض سيأتيه رزقه ألا ترون الرجل وهو مريض في حالات معينة يضعون يعني المغذيات ال هذه الطبيه المعروف المعاصرة ويشمكوها مكوها وتكون يعني في في بدنوي الضايق وسير احاول احيانا كل هو على شيء من فقدان الوعي فيربط يده أه حتى لا يعني يمنع من وصول اذا هذا يرزق رغم عنه ما يريد هو يريد يخلع هذا لكن الرزق ياتيه رغم عنه فهذا الإنسان إذا كان حقيقة طالما يعتقد بأن الله جل هو مالك الملك إذن سيكون عزيزا الله جل يملك كل شيء فيطلب من الله كل شيء قال نكثر قال الله أكثر نكثر قال الله أكثر ولذلك في بعض الآيثار سألوا الله كل شيء حتى الشسع الشسع لهذه السيور النألة تضع وتربط في النعال يعني فإن الله عز وجل إن لم يسره لم يتيسر. وسئل أحد الصالحين يعني مرة عن سبب توبته. استغرب يعني هو كان في يعني له حركات ورم ومعاص وكذا. فالرجل يعني استقام قال يعني ما أسباب توبتك؟ قال كنا في سنة جدباء الناس في قحط شديد فرأيت ولا من يمرح. ويضحك فقلت له ألا تخشى الفقر والجوع الناس يعني في كرب وفي ضيق وكذا وانت بتلعب وتمرح وتضحك ومسرور ومستأنس أيش القصة ما بتخشى الفقر والجوع قال أنا سيدي اللي هو مخدوم يعني البخدم عنده عنده قرية وفيها بستان مليء من كل الثمار على أشخاف على ما أخاف وأحزن طالما يعني وضع بهالشكل. قال هذا الرجل قال فقلت هذا العبد لا يستوحش لأن مخدومه يملك بستانا فكيف أستوحش والله عز وجل ربي خالقي هو ملك الملوك خالق السماوات والأرضين ويملك كل شيء كيف أستوحش هذا عنده بستان إيه وما استوحش وكيف أنا أستوحش والله عز وجل يملك كل شيء فهذا إخواني حقيقة يعني من ثمرة إيه من ثمرة الإيمان بأن الله يعني عز وجل هو الملك وهو المليك وهو مالك الملك تعطي عندك يعني هذه الإيمان تعطي عندك إحسان السلوكيات وتقوى الله عز وجل طلب الرزق بالحلال وعدم طلب الرزق بالحرام والتوسع الله باسم الملك والملك مالك الملك ولكن وانت على حقيقة يكون عندك إيه يعني من خلال الإخلاء ويقين ليس كل من دعدى دع بعض الناس يقول الله يا أخي أنا يعني وعاني أنا كذا وعاني من السحب وعاني وعاني وعاني وعاني وعاني نقول الإخلاص الإخلاص الإخلاص أدعوا بإخلاص بإخلاص استحضر لما تقول لما هنا تقول يا ملك كنت إذا استحضرتها العالم يهتز الارض تهز من رجليك الحقيقة ما تهز الجن فقط الجن والانس الدنيا تهزه ايه اذا كانت بالفعل بيقين بيقين لكن يا اخواني كما قال الله جل في الحديث القدسي انا عند حسن ظني عبدي بي انا عند حسن ظني عبدي بي حينما تتوسل الله عز وجل بالدعاء وطلب الرزق أطلب من الله عز وجل نختتم هذا حقيقة بيعني قصة عن امرأة من النساء هذه قصة من من واقع يعني اشتاقت إلى العمرة وما تملك إيه ما عندها المال زوجها كان زوجها طيبا لكن كانت عندهم ظروف يعني لا تمكنهم من من الذهاب وعندها عائلة يعني قالت أنا والله ما أعرف خلاص يعني الله عز وجل هو الرب والخالق وهو ملك والمقوة فتروح وتأتي تدعو تدعو تدعو تتوسل الله عز وجل خلاص اعتقدي أن الله هو الذي يملك النفع والضر وهو الذي يعطي ويمنع وأن هذا الأمر عند رب العالمين فهو الملك وهو يعطي قالت تدعو تدعو فذات أم وإذا بزوجها يأتي بالتذاكر شعمرة بالحافلات كم بالتذاكر وإذا به يعني الله عز وجل كتب الشفاء على يده لمريض من المرضى فأراد أن يكافئه ذلك المريض وكان المرجوان ثريا فقال والله فكرت فأقلت أفضل شيء تذاكر العمر هذه لا له ولزوجه ولعائلته آه يعني لكن هي ما تعرف الغيب هذا الغيب عن رب العالمين آه هو هي هي طلبت من إيه من الله من المالك عز وجل الله هو الذي يعطي سبحانه وتعالى فهناك والله يا إخوان ذكروا عن بعض الصالحين غير قصة إنه إصخ حديقة فلان يعلو زانها يعني قالوا وشاهدوا يعني رجل من الصالحين له العلم قالوا إنه كانت المطر يعني الماء تأتي فقط على حديقته يعني هذاك معروف عنه إيه بس بالتصدق والعطاء والبذل لله سبحانه وتعالى وهذا لا يعني بالفعل انت تركب السيارة تشوف مكان مبلوء مكان ثاني صح ولا بعد هذا الله سبحانه وتعالى فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا لكن تدبر المعاني يعني نحاول أخواني في كل درس يعني إن حقيقة نتفهم هذا الأمر نحاول نعيبحنا إن شاء الله رحين نقوم بخلصات ورحين نقوم يعني س نقوم بامتحانات يعني أبغى أشترك كذلك سراكوا الامتحانات، آه؟ خلاص هو بادج لك خلاص يا إنتي امتحانات مفاجئة أنا طيب خلاص إذا إنتي والقدامة راحوا بمرقتك أو رحت بمرقتهم مرقتك ما مرقت مريشكا فان شاء الله عز وجل يعني قدر الإمكان. نظن أن نراجع لأنه حقيقة الأسماء الحسنى وصفات العلا حقيقة هذه الناس يتنزلون المراتب بحسب الإيمان بالأسماء الحسنى والاعتقاد والفهم والإدراك والعمل بمختضى هذا والعمل بمختضى هذا ومخذ بمقدار ما يكون عندك العلم والمعرفة وتدعو الله وتوجه الله وإلا الأسماء الحسنى فدعوه بها بمقدار ما تتحقق لك السعادة ويدرع عنك يعني الضرر بإذن الله عز وجل أسعى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول ويتمعون أحسنه صلى الله على محمد وآله وصحبه نعم فضل